وَأَنَّهُ حَوَّلَ كُلَّ شَيْءٍ جَدِيدًا أَكْرَهُ ٱلْإِنسَٰنَ سَءً مِّن نطفة إذا تم وأن على الجن نشأة الأخوى وأنه هو أغنى وأقنا الشعر وأنه أهلك عاد من المولى قوم نوح من قبل إنهم كانوهم أولما وأقضى والمؤتفك فَأَنَّى لِي فَأَنَّى لِي سَلَامٌ دُونَ اللَّهِ كَشِفَاءٍ أَفَمِنْ هَذَا جُنُن وَتُضَحِّنُ وَلَا تَرْفُون وَأَن فَجُدُونَ بِالْإِنَاءِ وَعْبُدُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ وإن يرى الآية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا, وكذبوا تبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء وفيه مزدجر حكمة بالغة فما فر للنذر فتؤل عنهم